والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ فارس عباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفق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 يَحْسَبُهُ الجهِلُ أَوْنَ أَمِنَ التَّعّف تَععرففُ بِسمَاهُم لا يَسْألونَّا سَأِحَافى وَمَا تُافِقُ مِنْ خير فَإِن اللهَّه بِهِ عَم الذيَّذينَ يافِقُونَ أَمولَهُ بِالَّلِ وَ مُهَارِسٌ وَعَلَانِيَةٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعرة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله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 إلا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضر الله كاتب ولا شهيد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 الله على كل شيء قدير آمَنَ الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سَمِعْنَا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها مَا كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآلهم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 راسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اول الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه سو ملا باہر تھی وارو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 ترجمة نانسي قنقر